12 جس 321 صحيفة بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهما هم في غفلة هم يعرضون ما يعتين من ذكر من ربهم رحلة إلا استمعوا وهم يلعبون. لا يتنقلوبهم وأسروا النجوة الذين ظلموها هذا إلا بشر مثلكما فتأتون السحواتم تبصيرون قول رب يعلم في السماء والأرض وهو بل قالوا الله أحلى مما افتراه بل هو الشاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلك هل أفهم أمنون قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل لا تعلمون فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خاندين ثم صدقناهم الوعد فهنجنا ومن نشاء وهلك المسلفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم أصنم كانت ظالمه وانشئنا بعدها قوم اخرين فلما احسوا باسنا منهم اياروا ظنون لا تركنوا ارجعوا الى ما اتركتم فيه مساكنكم لعلكم يا ويلنا ان كنا ظالمين فما زالت تلك الايام حتى جعلناهم حصنا وَمَا غَنَمًا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا لَعِبًا لَّوْ أَرَادَنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَتَّقَدَّمَنَّ مِن لَّدُنَّا كُنَّا فَعِلِينَ بَلْ نَّقذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصدفون إلا عم هم يسألون عما يفعلهم يسألون من انتخذوا منه دونه آليا قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم يعرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحيي له أنه لا إله إلا نفع وقال تخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا yasmıqon həm bıquallı və həm bıamrı yegmələn, yəğləməmə bənədi məmə xalfa və mələ yəşfəgəmə illa ləməni yırı. Təbā və həm min xəşşeti müşmükon və bənəqul min həm iləhüm mindül həfədənlik nədzil hənma kədənlik nədzil zānimi. Əvvəl mərələddi nə kəfərən nə şmavəd və alvakanə dərət qan şəfətə qanamal və gəlinə min alvay kül ləşən həyinə fəlajiminən وجعل لسماء استقاف محفوظا وهم عن آياتي يعرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعل الا لبشر من قبلك الخلائف ان يتفهموا كل نفس ذائقة الموت وانا بلهكم بالشر والخير فإلىنا ترجعون واذا راك الذين كفروا يتقولون كلا انرجاع هذا الذي يذكر الله يتكمهم بذكر الرحمن كثيرون خلق الانسان من عجل فاذكروا اياتي فلا تستعجلون وَيَقُولُ الْمَتَى هَنزَ الْوَعْلِينَ كُنْتُمْ صَالِقِينَ لَا لِعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفْنُ عَوْجُونِهِ مَنْ نَرَوْ لَعَظُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بل تأديم دعوتا فتبانت فلا ضيعا ردها ولا هم يضارون ولقد استهزأ برسول من قبل كفاح الذين سخيرون منهم كانوا من يستهزئون والماي كل يوم بالليل والنار من الرحمن بلهم عاذك ربي من معرض أولم لهم آيات وتنعهم من دوننا لا يستضعوننا صائمون من يصحبون بل ما تعلنا هؤلاء وأبائهم حتى ضل عليهم العمر فلا يرون أن تل الأرض ناقصها من أطرافها ثم الغائب وإنما جلكم جل ولا يسمع الصمت إذا ما وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَرَأَوْا عَذَابَ الْقِصَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَكَانَ الْصَّالِحَةُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا تقين الذي يخشون ربهم من غيبهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلنا وفأنتم لهم مذكرون ولقد آتينا من رشدوني قبل وكرنا منه علمين إذن قال لبيه وقامل هذه التماثل التي أنتم لا عاكفون قالوا ولدنا أنا لا عاملين. قالوا قال وجدنا آباءنا لها العاملين قال لقد كنتم آتم وآباءكم في ضلالهم به قالوا أجئتنا بالحق أم أنتم من اللعيمين قال بل ربكم رب السماوات الذي فضرهن وأنا على ذلك من الشهدين فتالله أكيد أن أصنابكم بعد أن تولوا مدب فاجعلهم جزاة إلا كبيرا لهم لعلهم إلي رجعون قالوا ما فعل هذا بآليتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم آتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالا فتعبدون من دون الله ما لا يفعكم شيئا ولا يضركم فاسفل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقل قالوا حرقوه ونصروا آليتكم إن كنت فعين قلنا يناركني بردا وسلاما على إبراهيم ورانوا به كينا فاجعل لهم الأخسر ونجينا وننطئن الأرض التي باركنا فيها للعالمين ve mahbula onu ishaka yahu benafletme ve kulun jana cahipin ve jana aynatı yandıla bi amrin ve ruhina ile infil al hürret ve icaması إنهم كانوا ق... إنهم كانوا قامسائين فاسريه وادخلنا في رحمتنا إنه من الصالحين وأنه حين إذن دام القول فاستجمعنا وفنجنا من يكربون عظيم وأنا صارناهم من القائم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قامسائين فأنا قناؤهم أجمعين ودام دبس الإيمان إذ يحكبان في الحرد إذنا فشد في أنا من وكنا لحب مشاهدي ففهمنا سليمان وكل أنحن حكم وعلم أسخرنا ما عدا ولدبا الطير وكنا فاعلين وعلمنا الصناعة لبوسلكم لتحسنكم من بأسكم فالآن تم شاكرون ولسليمان الريحة عن صفتنا تجري بأمر إلى الأرض لتباركنا فيه وكنا بكل شيء عالمين وبأشياء ضيما يغلصنا له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوم إذنال ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراعمين بس جبنا لهم فكشفنا ما به من الضر وآتنا وأهلهم مثلهم مع الرحمة من عيننا وذكرى للعبيين وَإِسْمَاعِيلَ وإدليس وذلكف لكل من مِنَ وأدخلناه فيه رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوا لإذن نغاظما فظن أن لن نقرر عليه فنالى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نوجي المؤمنين وزكريا إذن ربه رب لا estecibna lehum wa hamdalahum wa nahya wa aslihna lahum zawcah innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'una rabbahum rabban والتي أحسنت فرجها فأنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني متقطع أمرا بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهم منه فلا يكفران لسائره وإن لو كذب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومجوج وهم حدب ينسلون وقد بل وعد الحق فإذا هي شاخ أبصار ابصار الذين كفروا يا وإنا قد في غفلة من هذا أَلَمْ <سؤال> تَرَ أَنَّ كَمَا مَتَاعُ بُدُونَ مِندِنَ إِلَّا <سؤال> يَحْصَبُ جَنَنًا أَلَمْ تكنَّ هَوَارِدٌ لَكَ هَؤُلَاءِ آلِهَةٌ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّهَا حَارِدٌ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ لا اسم عين سلام في مشتت أنا فش خ لاحجن من فزون أكبردة تقلهم ما لاك هذا يكن الذي كنتعا ياما نطبوي السماكبي يجيل لل الكبك مامل أن أ لا خال نقينوعده وع علينا إن كفعلي ولاقدك تم في الزد بعد ذلي أن الأرضلة المعاد ي الصالح إن في هذا ذلك نظام ع وما أش اللك إلا قُلْ إنما, يحيلي إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَتَوَلَّوْا فَقُلْ أَنذَرُكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَإِنْ أَدْرِي بِقَرِيبٍ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعِدُّونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ وَإِنْ أَدْرِ لَعِلْمُهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ مَا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا إن ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم تراه تذهل كل مرضعه عما ارضعت و تطلع كل لاتح حمل من حملها و ترى الناس سكارى و هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم و يتبع كل شيطان مرید كُتِبَ عَلَيَّ أَنَّهُ مَا تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَدِيهُ لَعْذَابِ الشَّعِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُمْتُنْ فِي رَيْبِينَ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَ لَاكُمْ مِنْ تُرَابِينَ ثُمَّ مِنْ نُظَفَتِينَ ثُمَّ مِنْ علقة. ثم من علاقته ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم فنقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طبلا ثم نتبلغ أشدكم ومينكم من يتوفى ومينكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء تزلت وربت وأنبذت من كل زوج المهين ذلك بأن الله والحق وأنه يحمي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آجية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجمل في الله بغير عم ولا هنى ولا كتاب منه ثاني عظبه يضل عن سبيل الله لهم في الدنيا خزي يقول ويمن قيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعمير ومن الناس من يعبر الله على حرف فإِنْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ وَهُمْ فِي كُفْرِهِمْ وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ عَلَى وَجْهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَرْمُونَ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ الْبَعِيدُونَ ادْعُ لَمَنْ وَرَاءَهُ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ النَّفْسِ إِلَّا مَوْلًى وكذلك أنزل له آية بينة وأن الله علي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا الصعبين والنصار والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل نشان يشهد ألم تر أن الله يسل له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فَكَسَيَهُ رَبُّهُ عِزًّا وَأَذَلَّهُ وَمَن يهنل فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آذان خصم يختصمون في رب فلذين كثروا قطعت لهم ثياب من نار يصد ليصهر بين في بطونه من الجلود، والأم قام من حنيل كل ما أراد أن يخرج منها من غنم أعيد فيها، وهذا نقول إن الله يدخل الذين وعمل الصالح عدنان تجنيما تحت الأنهار يحلو من أساير مذهبهم لؤلؤ أمالي بسهم فيها وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عيس من الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه والباد ومن يرد فيه بإحال بظلم نذيقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والطائمين والركع السجاد فأذي في الناس بالحج أتوك رجاله على كل ضامريتين من كل فج عميق ليشهدوا منافعا لهم ما ذكر اسم الله في أي من معلومات علمنا رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس فقيرا ثم ليقضوا دفسهم وليؤثن حضورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك وما هي عظم محرمات الله فهو خير العون عند ربي او حلت لكم الانعام الا ما يتلانيكم فجدني بر جسنيا ولاثي ولا تدنو قال رسول ففعل الله غير مشكين به وما يشك الله فكانما حار من السماء فتخطف الطيور أو تهني بالرياح في مكان صحيح ذلك وما هي شعائر الله فإن من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل المسمى ثم محللوا هذا البيت العتيق ولكل أمة اجعلنا ما سكل يذكر اسم الله على رزقهم من بنيمة الأنعام فإلهكم إلى مواحد فلو أسلموا بسر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجرت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبنى اجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علينا الصواف فإذا وجبت جنبها فكل منها وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لين الله نحومها ولا نماؤها ولكن ينالوا التقى منكم كذلك سخرنا لكم لتكبر الله على ما أداكم ومشر المحسن إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خذان كثور özneli olanları neden zulmü? İnan Allah ala nacri. Menadil. Aladin o kudumi diyarim. Girep hakim. Allahın Rabbı. Allah ve Allahın Rabbı. İnsanlar. Onlarla birbirleri. Haddimat. Sabamig. Ve birbirleri. Salavat ve mesaj. Rüzi. Kafiyas. Rabbimiz. Allah. Kainara. Ve Allahın alın öyle yolu. وأصبحوا بنياً وكلب من ساف أمنت الكافرين ثم أخذت الجهنم فكيف كان هكذا؟ فكأي من قرية أهلكناها وهيظالم جنسي خارية على عروشها وبيع المعبد وما قصر المشي فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ولا الله إلى ييل مصير وإنا أيها الناس إنما أنك من ذر المبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عفرج ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معادزين أولئك أصحاب الجيعين وما أوصن من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الق الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الآيات والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان في للذين في قلوبهم رمو ونقص يات قلوبهن وإن الظالمين في شقاق بعيد وللعلم الذين أُوتوا العلم أن من الحق من ربك فيؤمنون به فتُخبِت لهم قلوبهم وإن الله لا يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مِرِّةٍ منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة تباطة أو يأتيهم يوم معذاب يومين عاقين الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا عن الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذابون والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أماتوا لا يرزق أنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير رازقين لا يرقلنهم من خلا يرضعنا وإن الله لعلم حليم ذلك ومن عيقب بمثل ما عيقب به ثم بغي علينا نشر أنه الله إن الله العفو وغفور ذلك بأن الله يولجنا لفنا ويولجنا ربنا وستق ويولج النعرف في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله الحق وأن ما يبعون من دونه هو المعضل وأن الله هو العلي كبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصلح الأرض مطارة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له لغني حميد ألم تر أن الله استخر لكم ما في الأرض والفل كتجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوس رحيم فهو الذي حياكم ثم ثم يحيكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعل ما سكنهم ناسكهم فلا ينازعونك في الأمر ودعي إلى ربك إنك العلى هدى المسلقي وإن جادلوك فقول الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنت فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك عن الله يسير ويعبدون من دون الله ما لمن الزب السلطان وما ليس لهم بعلم وما للظالمين من نصير وإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتين تعريف فيه وجوه الذين كفروا بالمؤمنين يكادون يسطون بالذين يتلون علم آياتنا قل أفأنبئكم بالشر من ذلك أن غضب الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس الغريب مثلاً فاسمعوا له إن الذين تلعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا وجد معه له وإن يصدون الذباب شيئا ليسن من الله عفّ الطالب والمطلود ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز الله يصفى من الملائكة رسولا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلمون ما بين أيديهم وما خلفه من الله يرجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم ما فعلوا خيرا عليكم تفلحون وجايده في الله حق جناده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لا تأبئكم إبراهيم وسمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتنوا الصائم بالله إني هو مولايكم فان يعمل مولاه من الله ونعيم